ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن ربك العزيز الوهاب أم لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما فليرتقوا في الأسباب جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب كذبت قبلهم قبل ثمود وقوم طس واحبا الايكه اولئك الاحزاب ان كلهم الا كذب الرسل فحق عقابهم وما ي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 والطير محشورة كل له أواب وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسور المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا خاصمان بغا بعضنا على بعض فاحكم بيننا, بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا وَلِيَ نَعْجَةٌ وَاحِدَةٌ فَقَالَ اكْفِنِيِهَا وَعِزَّنِي فِي الْخِطَابِ قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعْجَتِكَ إِلَيَّ نَعْجَهُ وَإِنَّكَ كَثِيرًا مِنَ الْخُلَطَاءِ لَا يَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأنا به فاغفرنا له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 كلف الجار كتاب انزلناه اليك مبارك اليد دبر اياته ليتدبروا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 ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب فسخرنا له الريح تجري بأمره وخاءا حيث أصاب والشياطينكم لبناءين وغواصواخر لمقرنين في الاصفاد هذا عطاءنا فمن او امسك في غير حساب وعي اذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان أني مسني الشيطان بنصب وعذاب اركض برجلك هذا مغتسل باند وشراب ووهب أخذ بيدك ضغفا فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب واذكر 126. واذكر إسماعيل واليسع وذلك في وكل من الأخيار 127. هذا ذكر وإن للمتقين لحسن مُتَّكِينَ فِيهَا يَدْعُونَ فِيهَا بِفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ وَشَرَابٍ إنهم صالوا النار قالوا بل أنتم لا مرحبا بكمكم أنتم قدمتموه لنا فبيس القرار قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا لو معكم لا مرحبا بهم إنهم صادرون وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار اتخذناهم سخريا أم زاغت عنهم الأبصار إن ذلك لحق تخاصم أهل النار وقالوا ما لنا إن أخذناهم سخرياً أم زاغت عنهم ذلك لحق <تصفيق> تخاصم بِالسَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا الْعَزِيزُ الْغَفَّارُ بُلْ هُوَ نَبَأٌ عَظِيمٌ أَمْ ذِمًّا عَنْهُ مُعْرِضُونَ قُلْ هُوَ نَبَأٌ عَظِيمٌ أَمْ تَمَّ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 ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيديه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 الى يوم الوقت المعلوم قال فب ومن من ثبعك منهم أجمعين قل ما أسألكم عليه من أجري وما أنا من